بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال كيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوت حفرت وإذا البحار تجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتِ النَّفْسُ مَا أَخْفَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْقَمَرِ وَالْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالعبق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إليهم